بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين أشرنا في المحاضرة السابقة وإلى بعض العقائد المسيحية وبالذات عقيدة الخطيئة الأصلية التي ابتلي بها البشر وجاء المسيح ليكفر عن هذه الخطيئة التي اقترفها أبوهم آدم وناقشنا هذه القضية وهذه العقيدة عند المسيحيين وأثبتنا أنها لا تتفق لا مع العقل والمنطق ولا مع أسس الدعوة التي جاء بها المسيح وجاء بها الأنبياء قبله لأنه جاء مكملا لما دعا إليه الأنبياء والرسل فهذه عقيدة الخطيئة لم تكن مطروحة أصلا على أساس دعوات الرسل والأنبياء بل كانت قضية التوحيد والدعوة إلى عبادة الله عبادة الله الواحد الأحد كانت هي محك الخلاف الرئيسي ونقطة الفصل بين دعوات الأنبياء وطغيان الحكام أو سيطرة العقائد الوثنية على الحضارات القديمة في ذلك الحين اليوم نحاول أن نلمى ولو بشكل موجز عن أهم الفرق المسيحية نحن هناك في المحاضرات السابقة استوفينا الحديث عن التأليث أو التثليث عند المسيحية وفكرة الأقانين ثم بعض القائد المتصلة بهذه بنظرية التثليث أو بعقيدة التثليث واليوم نحاول أن نطلع على أهم الفرق المسيحية القديمة والحديثة أو الحديثة ذات الامتداد الاشكالي القديم، فهذه الفرق المسيحية الأساسية التي نسمع بها اليوم إنما هي نشأت من جذور قديمة باستثناء طبعا حركات الإصلاح التي قادها لوثر في القرن الخامس عشر أواخر الخامس عشر والقرن السادس عشر فلذلك أشرنا إلى أن الفرق المسيحية اختلفت بشكل أساسي حول طبيعة المسيح حول ماذا؟ حول طبيعة المسيح تعلمون أن المشكلة الرئيسية التي واجهت المسيحيين بعد قولهم بإلوهية المسيح هي ما طبيعة المسيح المسيح إذن له طبيعتان طبيعة بشرية وجانب جانب إلهي لنقل وجانب بشري فلا يستطيع أن ينكر منكر أو ينكر أحد من المسيحيين أو ممن رووا تلك الأناجيل وكتبوها وزعموا فيها تأليها المسيح لا يستطيع منكر أن يقول أو يماري في أن المسيح كان له جانبه البشري كان يمشي ويعظ ويتكلم ويحدث الناس ويأكل معهم ويحن عليهم الى اخري الى اخري هذا جانب بشري فكيف يتسق او كيف تم الاتحاد بين هذا الجانب البشري او ما سمي بالناسوت بالجانب الالهي الذي سمي باللهوت كيف اتحد اللهوت بالناسوت وكيف يمكن أن يولد إله من بشر من مريم العذراء يولد هنا ولد جانبه البشري أم جانبه الahi أم الاثنين معا تلك تساؤلات أثيرة بقوة ويبدو أن هنالك من لم يتقبل فكرة أن المسيح ولد إلها أو أن الصلب مثلا تم على من تم على الجانب البشري من المسيح الناسوتي أم على الجانب اللاهوتي والناسوتي معا وكيف يمكن لإله أن يصلب ويعذب ويهان بتلك الصورة أشياء يعني أي عقل بسيط لا يمكن أن يقبله وأكيد أن في من رجال الكنيسة أو المسيحيين الأوائل من كان يفكر تفكيرا سليما تفكيرا منطقيا لا يستطيع أن يقبل بهذه هذه الطرهات والخرافات لكن كانت الكنيسة تلجأ إلى سلاح أن هذه عقائد يجب أن تؤمن بها دون أن تناقش ويجب عدم مناقشتها أو سلاح أنه لأنه رواها بولس فلا يجوز وأنها ذكرت في العجيل الفلاني تكميم الأفواه بهذه الطريقة هذه فوق النقاش هذه فوق مستوى العقل هذه قضايا إلهية أو لكن مع ذلك لم يمنع بعض القصص او البطاركه من التوقف عند هذه الامور ومحاوله استجلائها او محاوله تقديم حل معقول لها وعلى هذا الاساس تراوحت ارائهم فكانت الفرق الاساسيه التي نراها اليوم ما بين كاثوليك وارثوذكس أو غير ذلك أو نصاطر يوجدون في العراق والمناطق المسيحيين في بعض بلاد الشام في سوريا الخلاف الرئيسي إذن هو خلاف اعتقادي خلاف عقائدي هو الذي أدى إلى نشأة هذه الفرق أهم ما نتوقف عنده هو مذهب النسطورية او النساطره مؤسسه احد البطاركة اسمه نسطور كان راهب او بطريك بطريرك القسطنطينيه سنه 431 ميلادي و يقال أن هذا المذهب هو محاولة للاقتراب من التوحيد أو العودة إليه هم ميزوا تمييزا صارما بين الطبيعتين البشرية واللهوتية للسيد المسيح المسيح له طبيعة بشرية هذه التي كنا نراها بين الناس فلا يمكن ولا يعقل أن, أن الله يتجسد ويصبح محل نظر الناس تراه وتلمسه هنا جانب بشري بحت ليس فيه جانب إلهي يعني محاولة للتخفيف من فكرة تأليه المسيح لأن اعتيادي كيف يكون الإله غير متحيز عندما ترى انسانا مجرد الرؤية يجب أن يكون متحيزا في مكان فكيف يمكن للإله أن يتحيز في مكان أصبح محدود وبالتالي أصبح محدثا لا قديما وهذه المشكلة أصلا التي نشأت فيما بعد عند المسلمين وهي هل تجوز رؤية الله يوم القيامة جواز الرؤية منهم من قال كما سنرى من الأشاعر قال تجوز الرؤية منهم من رفض ذلك لأن الرؤية تكون هنالك المرء يجب أن يكون في مكان وفي مسافة بينك وبينه فإذا كان مكان في مكانيا تحيز في مكان وكانت بينك وبينه مسافة أصبح ماديا جسما تجسم والله ليس بجسم ولذلك نفى إمكانية الرؤية العيانية الحسية التي وأول آيات الرؤية أو ليست بحاجة إلى تأويل وقال أن مفهوم الرؤية يختلف من آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ليس النظر هنا بمعنى الرؤيه العيانيه وانما هو الانتظار كل ذلك لكي يتحرزوا من تجسيم الله جل وعلا وهو المنزه عن الجسم وتنزيه عن ان يكون متحيزا في مكان فيكون محدودا بينما هو غير محدود فالنصاطرة وهم أتباع نسطور كما قلنا حاولوا التمييز بين الجانب البشري تمييزا قاطعا وبين الجانب الإلهي. فيقول نسطور شارحا مذهبه أن مريم لم تلد إلها لأن ما يولد من الجسد ليس إلا جسدا. ولدت جسد ولأن المخلوق لا يلد الخالق فهذا مخلوق كيف يلد الإله هي مخلوقه مريم كيف تلد؟ الخالق مناقشة معقولة لما تقولون إله يعني هو الخالق فكيف مخلوق يلد الخالق فمريم ولدت إنسانا ولكنه كان آلة للهود هذا الإنسان هو كان آل بيد اللاهوت وعلى هذا الأساس مريم لا تسمى والدة الإله بل والدة المسيح الإنسان وقد جاء اللاهوت متى جاء لعيسى بعد ولادته أي اتحد مع عيسى بعد الولادة بالأقنوم الثاني اتحادا مجازيا فمنحه الله المحبة ووهبه النعمة حتى هذا الاتحاد هو اتحاد مجازي يعني يقال أن النصاطر تأثروا بالتفكير العقلي الفلسفي الذي كان سائدا في بلاد اليونان وكان لهم مركز رئيسي في مدينة جند سابور طبعا منتشرون يعني جندي سابور هذه في جنوب بلاد فارس من المراكز العلمية الهامة التي تم انتقال التراث الفلسفي والعلمي القديم إلى الحضارة الإسلامية فيما بعد بعد الإسلام كانت فيها مدرسة, مدرسة طبية أسسها لعله كسرى أنو شروان يقال أن كسرى أنو شروان أكثر أساتدته, أكثر أساتدته كانوا من ساطرة فهم حاولوا أن يعقلنوا الديانة المسيحية أن يدعوها على أساس عقلي وكل ويخفف جهد الإمكان من الجانب الأسطوري ومن الجانب غير العقلي فيها. فهم يعني يعتبرون الآن أكثر مسيحيي العراق الموصل طبعاً في العراق شمال الجزيرة الجزيرة السورية بين سوريا والعراق بعض نحي الشام هم من صاطرة يعني ألتى كنيستهم كنيسة نسطورية، فتأثروا بالطابع الفلسفي ولذلك ترى مناقشاتهم مناقشات عقلية لل للمسيحية ومحاولة أن يضعوا العقائد الدينية المسيحية على أساس معقول أو عقلي. لذلك كما قلنا هم يميزون بشكل صارم بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية للمسيح. ويرون أن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة هي الوجود والعلم والحياة طبعا كل كل أقنوم له معنى الوجود يختص بالآب والعلم أدى إلى نشأة المسيح والحياه هي الروح القدس معنى ان الله واحد ان انه ليس مركبا يعني فكره التركيب من اقانيم منفصله عن بعضها يحاولون ان ينفوها بل بسيطا ومعنى الحياه والعلم انهما اقنومين جوهريين اي مبدئين أصليين للعالم اصليين للعالم هذه محاولات من النصاطرة لتخفيف الطابع التثليثي للعقيدة المسيحية وإن لم يتجاوزوا هذا التثليث كان جاءً منه ولكن مذهبه لم يمت وإنما أحياه راهب آخر كان مطرانا لنصيبين انتشر بعد ذلك في بلاد الشرق في العراق والجزيرة المقصود بالجزيرة هي الجزيرة السورية بين العراق وسوريا متواجدين النصاطر أكثرهم متواجدين ومعروف أنه في الموصل وفي شمال العراق لهم تواجد نحن نعرف ذلك الخلاف الثاني الفرقه الثانية التي نشأت حول يعني فكرة أو مشكلة طبيعة المسيح هي اليعقوبية ويسمون اليعاقبة أو ما يسمون الآن بالأرثدوس اليعاقبة نسبة إلى شخص اسمه يعقوب هو قام بنشر هذا المذهب في مناطق مختلفة فسميوا باليعاقبة الأرثوذكس معناها ال يعني معروف أن المذهب الأرثوذكسي هو المذهب المستقيم المحافظ على الأصول الاعتقادية ويبدو أنه نشأ كرد فعل على عقيدة النصاترة رد فعل آه عليهم آه ابتداء نذكر أنهم كما يروي الشهرستاني في الملل والنحل أنهم يوحدون بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية للملع فهنا على خلاف النصاطرة بشكل كامل يوحدون بين الجانب البشري والجانب الإلهي ويرون أنهما يكونان طبيعة واحدة ليس هنالك فصل كما ذهب النسطوريين انما هما يكونان طبيعه واحده هي ماذا هي المسيح لان الكلمه انقلبت لحما ودما فصار الاله هو المسيح فبالتالي يعني هنا تأليه وتوحيد كامل للجانب الالهي والجانب ولذلك هم المتشددون معروف حتى حينما يصفون أي عقيدة حتى وإن كانت عقيدة فلسفية غير دينية فيصفونها الأوروبيون بالأرتدوكسية بعض نقاد الماركسية من الماركسيين من حاولوا إصلاح الماركسية يسمون مثلا الماركسية المتطرفة التي تطبق الماركسية بحذافيرها يسمونها الماركسية الأرثوذكسية مثلا على سبيل المثال يعني كناية عن التطرف في تطبيق أي شيء اعتقاد الأرثوذكس متطرفون في القول بالتأليف بالتأليف المسيح والتوحيد بين الجانب البشري وماذا والجانب الإلهي هذا المذهب تاريخيا مذهب الأرثوذوكس أعلن في مجمع عقد بمدينة أفسوس بالأناظول سنة 431 واتخذ المجمع قرارا يوافق عقيدة البابا ترلس بطرك الإسكندرية وهو يقضي كما قلنا بأن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ففي المسيح أقنوم واحد تم بعد الاتحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولذلك فالعذراء تدعى حقا والدة الإله من هنا تجد الكنائس الشرقية الأرثولوكسية غالبا كل الكنائس الشرقيه باستثناء النسطوريه يعني النساطره هي ارثوذكسيه